ولكل وجهة هو موليها فاستبخوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وَلِائْتِ مَنَّعَمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ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 Inna Allaha ma'a as